「叶うことに気づいてくれますか?」 م ーフェクト هل سننظر صدقت م و س و من ا ل ك ا ذ ب ي ن ي ذ ه ع ب ك ت ا ب ه ذ ا فأرقه إ ل ي ه م ثم تول ي ه موسوعه النابلسي ل ل ي ل و م ا ل َ س َ ا م ي ه أ شركه ا حتى ت د و ن ق الهدى و شركه دعويه غير و ب ح ي ا ذات مضمون اجتماعي ذ لفضيله <تصفيق> ل د ك إذا د خ ل فلما جاء سليمان قالت ام الدونني بمال فما اتاني الله موسوعه م ف ل ن أ ت ي ه م ب ج ل س ي للعلوم ا ل ا س ل ا م ن ه م لفضيله <تصفيق> ا ل ك ت و ر محمد ب النابلسي إليك ل طرفك ف موسوعه ا رآه ت ق د ق النابلسي هذا لي م للعلوم أكفر الاسلاميه فان ربي ولي